وشتان ما يخرجون يغرجون منا لجدتي كنه من فكر سبحان الله سبحان الله موضعين الى الزاين يقول الكافرون هذا يوم <تصفيق>